وعلى يونجل تعالى على من خرج منتبه منتبه لذيك نراض نتكلم فيه, فيه. أولا يونجل تعالى على من خرج من شكل الله على كل مخير عن ماني عن كل شر وعدل الى ما تواه خرج وعدل خرج عن شرع وعدل العراء ولي هو خرج عن شكل الله سبحانه عليه السلام وعدل الى خانون اليهود لنطرحون خانون او قوانين بهم بساحرة وعادل الى ما سواه من الآراء والأهراء والثبت التي وضعها الرجال بلا مجتمع بالشريعة الى <متحدث> هذا المناطس وهذا التوصيص هل يختلف في يسمعا من العلم على ما كفره بالله الخطرة لا يختلف وضعه بالعلمة بثناء فكيف ثم يكمل ابن كثير سلامه سيقوم بتلك الفترة أو ينزل فيك الصفة أو ينزل ذلك المرات ينزلوا على من على من على التفار ينزلوا على, على سهل التفار مع يا فكر أنهم استبدلوا الصفة الذي يضعوهم ويجعلوا فيه دوسر ف... جباليين اللي من من المنظمونية ومن ومن مما يضعون دون فرسين وهي المرات الصفة التفارة المرات أليك بل نحن ذكرنا لأثبتنا ان شكنا المعاصرين قام بيه من المناقص ما هو زائد عن مقامة اللي هو المدينة الوجباتين تلك الاراضي الكلام من الاحب المكتير وموضح لان مقامة دلو شكرا الله لما استوجب اليوم عصوب وارضيجة والفروض من قيمة هاي من ينقر المخطور من قيمة الكفر ولا يحسن الغرب لا يحسن الغرب لا يوجد من قيمة إذن فالصفة كان اليهود يمتشل في الخطور الى شهر وكان اليهود وهذا يا أبا واضحا أن يطرق الضفر المخطور في كيفية للكفر الله فهذا قرأوا الشيء مشنون في رحمة الله والتابي والتابي ذكرت مجلة الرجال فتح الرجال والصمدين قال وبهذه النصوص السماوية ماذا يقض بالنصوصا ما يقضي؟ لا التي مرت معنا التي ذكر في منزلة الحب لكن يكون معنى الدين والمجلوم الشاتين من في هذه الدورة ولاك تقريبا كلها مرت مع ولاك بكم أي كذا لك مرت ثانية تحت السير سرمان كان بالامين على كتب القرآن بالطريقي وهو غير فتكون هذه المقصود منها أن مشاركة فرعون من المسلمين لم يعبد بالله ما مفروض أن تكون كل شيء بصرف الدين لغير هذه المقصود كل شيء وبهذه المقصود ثمين هم ونحن نريد أن نثبت أن دلالة الشارع خاصية لأن طوب هذه الآية والقرآن وكل شيء وبهذه الثموية وكلام الشيطة تقريبا اغلبه مرة نعم. قل وبهذه النصوص الثموية التي ذكرنا يظهر انتظرنا اشترك ما تفعل الان جمع النصوص حتى يقوم هنا بحكما كلية واحدة صحيح ؟ وانا هو المنجي السليم قل وبهذه النصوص التي ذكرنا يظهر غاية الظهور غاية الظهور ان الذين يستمعون القوانين الوضعية التي شرعت الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة من شرعه الله عز وجل على السنة في رسله طبعات الله وسلامه عليه انه انترر مرة اخرى حتى الصابح الواضح اشتريد ان نقول ان جملة النصوص القرآنية تزبط ان الكفر المفتول في الناية والكفرة الانضبط لان صفحة الكهن التي فعلها اليهود هي ان الكفرة اكبر والشبط المشهدين في الناية والكفرة وهذا الذي يقول الشيء يقول بهذا المكسسنوية كذا كان الانقاد انه لا يشقه في كفرهم وشركهم الا من فمس الله بصيرته واعماه عن سور الرحيم للسلام. والكلام اذن كان قطاعه. ولكن كلام من? الاسلام. قلت ليس مع كبار مشركين مرتجين. لا هذا لا يشقه لكن بما انك بتقول ان ده مع الخط فكنا هي من باب ايه التكنولوجيا ولكن الواحد حتى مش في حتى المحمل يعوز نصاب طب قول انت التكنولوجيا كيف بتفتح لكم المدينه ده غير من الله وايش نساوى من يحكم غير من الله تعالى الله اكبر كيف تعمل معنا ذلك لا, لا يثبت فيه كفر ما إلا من الله بصيره كل صاغ نعم ده معنى الايه هو واضح تماما ده يشوف من الله بصيرته واعماه عن نور الوحي ايش ان ترى في ولا يجب تأخير جاء عمال في حاجة انها قضية من كل بقضاء الاعتقال ليس فقط قضية اعتقال مجردة لا من كل بقضاء الاعتقال هل واجه هالعمل بالامان والتأخير وده هو اعماء عن المنطلح سوال. سوال. من بين شبه القول سؤال. سؤال سؤال. بين الشيء الأكبر والأصغر في الحيز التاريخي والأخر. مثلاً، من سؤال. سوال. منفصل. طبعاً. منفصل بين الشيء الأكبر والأصغر في الحيز التاريخي والأخر. ماذا يريد يهود، أقمار في وفي ما يش المجموع اخدريا مجموع المكروس الوطني هو ثقافيه ثقافيه حاجه قديمه لان كما كما عندنا هل استقيم ده بالغالب ان كنا نثق بالدستور الوطني فيك تفله عقب اثمروا فكره النجم دي نقص هل جو الشرك الاكبر الشرك المواده ان يجعل الانسان يهي يجعل رساله إلاه إلاه وإما في أسلائه وصفاته أن يجعل له نتاً في العبادة وإما ثالثاً وإما أن يجعل له نتاً في التشريح قال لأن يتخذ مشرعاً له سوى الله او شريكا من دائرة التشريع يغضي لفنه ويديو به تحليل والتحريق عبادة وتقربا وقضاء وقتلا في القتوب غير الناي على غير شرع, شرع الناي مصدر في النايك. سواء في جملة شرائع او في بعض الشرائع والمرضاء فلاني في, في مسئلة قرعية واحدة يقضع لغيره ان يخرع علىه فقد وقعت السبت انا جاء هذا من أنا هذا المستمع المتحاكم ثم قال لكم التابع في الحاكم الذي هو كما قال فعلا مقابول مقابول يتعامون ان نوت امانه لا يقولون ان يتحاكموا مقابول ان يتحاكموا مقابول وهل هناك مزاع في هذا الطرور او في الخطن قالوا او شرائع التشريع يرتضي حكمه ويجيب به التهليل والتكريم عبادة وتجوبا وقضاء وقدر في كل باء او يفتح له سبلات وان لم يروا في هذا يقول تعالى في اليهود والنصارى فعلوا ابي التشريع داخل في قول تعالى اتخذوا احبارهم ورجالهم ولا ونفضت الصندرة الحديثة في اكتب الآيام وذكرنا من قبل هذا الخلاف ذكرنا من قبل أن صندة سائل يهود تاخلع لقرن الله تعالى انتقبوا أمراض وردونهم وردون اليهود لن هي جد من ذلك القاهدة العالدة وقال الله تعالى وقال قال وامثال هذا من الآيات والأحاديث التي جاءت بغضر والله او الاراض او الاراض الحكم الله او الاراض عن السحاف الى حكم الله والعضو والعضو ثم قال هذه الانواع الثلاثة هي الشرك الاكبر الذي يمسد به فاعله الذي يمسد به فاعله او معتقده هذه منذ هذه الفاوهب وفي ذلك تطرقوا بين السياس وبين الانتقاض فكما ما تأتي معنا في مضحة مصفقيل مصفقيل مميل وان كان عليك في الواقع مميل لان الامور اللي في عليها. كان في الثالث تقوم على الوضعات كان علينا ان الانتقاض مكسر وان قول مكسر وان اخيار مكسر ان الرب والخبر وصوص الامور كلها مصفا واحدة وهو. باب افراس الهجاه بهذا العقل مثلاً ما يرحى الناس بنا وعلاً كبر احد الذي يفتد لي او عن ملة الإسلام. ونحن أمر من قدم ذكرنا قاموا فذكرنا ان الحقن بين من ذالله والاراد عن شكلين. التحكم من ارائي والأهواء يمتل ناقب من نواقب تنشيب وذكرنا ان التكرية رائي الحراء الله انما هو انحاد في اسمائي وفتاسي وذاته هنا يحتم الحسيم الحسي الحنوى ثم ذكرنا كذلك ان الحكم دبينا من الله والعرب عن حكمه والتحكم من ارائي والأهواء صريحة واضحة الأجوزية. وذكرنا انه لا فرق بينهما كما قال الشيخ التنسيق لا فرق بينهما بين اليمين والوجوب بين الذي يثبت في القرن والوكن والذي يثبت اشياء غير خصيه لا فرق بينهما وكذلك هذا ايضا للجمع بين الملكيات والتخصيص بين المتملك يعني يبقى في الملكه النموذج خلاص هنا والله يجمع بين الذي يثبت في الوكن والصرب وبين الذي وبين المجيب تجعل تشريعه هو تشريعه ما لم يخفمه على الهيما بكف من هذا لم يخفمه على الهيما تشريعه ورسائل الله بالكفر إذن مقابل كلامي أنه لا يحكم على الهيما يجب في الواقع ثمان قرطبينهم كلاهما عبادة لله الله وضعه باية الطاعة قد تتصنق هي من أظهر إلا من أظهر صور الأجاجة ولذلك قال عبد العلم في أنواع الشرك الشرك وإيش؟ فقالت كذا، شو تقول؟ قالت كذا، قلت أنا جلوق ناول، قالت كذا، لا كذا. إذا نكتب سنة، صورة، نقرأ فيها الجنة. الجنة في المقرار المقرار. عن فريست القاعدة الأولى، عن اللي يمشي بجنر، عن مثال يجب مثلنا ان تلك سفاة الجهود وهي من السبب الاسباب البكري ولا يبقى بعد ذلك اي نجال بقول جنوب البكري مخصور بكهاية والظهر ولا يقبر هذا الكلام إلا محط قول وتلاعب وشفق لوجه دون محالي للأحوال البعض الثانية الذي يتحدث معناه بإثبات هذه التلاعب ايضا الحديث عن جباله الشرع هي وجوب رد المتشابه الى وعدم الوقوف عند حد المتشابه من في مدهاتنا نحن نقول ونحن نقول الكلمات لا يتشابه في شيء لا قد ايه؟ لا يتفيد اللي اعرف لو ان حولك علىك ومن لم يحفظ من عند الله فولاك من بو ونحن ذكرنا جلالة اللغة العربية لكيس ان الآية جاءت في صيغة وسياق يدل لا تتطفق على كفه وإنما على شدة وأنهم أحقوا الناس أحقوا كفار بالكفه لأنهم متفقون فالآية والله ليست ليست ثالث في, في قليل ثلاثة لأن هذه الآية من المتشابه ساين المصر بالآريف للآريف لو ألا حول مجلسات الوز متشابه لأنهم على الأشياء الآية جابكم وخم كلاب والله pouch مشやって مئت الآية فالولئك هم starter بعد تعريف بعد تعريف أكيد frå إذا يعطيه معكم في كتاب الله إذا فرق هذه النائة إذا معكم في كتاب الله ورحفا��를 أمس وكترنا كلام شيء فه Linda عريضا لنوذ ن archives الشيطيم لا يوجد عندنا في السريعة نص يصرح و يدل دلالة واضحة على ان من امن بما انظر الله ولكنه لم يقع الشرق مما انظر الله سواتن. في كل الشريعة في جملة الشريعة في انتباد والسنة في الاجماء المعامل بيقول كل هذه المحاضر كل هذه المحاضر بيقول شيئا ما ادل على ان الذي يؤمن ولا يعمل شيئا طب لا محاضر في اللي عليكم ما لازم هبك هذا لازم مالك الام ان الله لنا لك عارف كلياكم اللي عم بتقول كلمه قال شوف نيام عشان على ان الذي يطلب العمل ويطلب الثقه على الايمان القلبي لك لازم مقاول ان احنا كل عليكم ما يا ابن على الله ريادك ده فالقوم عندما حقوقنا اطلاقات اطلاقاته والله <تصفيق> والله ما لو كنا باللازم لو كنا باللازم من, من, من يلبسنا يلبس لمزمة وهواني ثوب من الجهل مركب صوفه ثوب التعصب في اكثر الثوباني وتعرموا من يددتهم يلقى في لمزمة وهواني ثوب من الجهل مركب ثوبه ثوب من الثوب التعصب في اكثر الثوباني وتحلل المنطاب ذا يلطف لا بيجي. بيجي بيسحبنا من الأرض. وتحل بالانصاف خص صرف الذي جين أفعال الأعذار والكتعان. صرف. جين وجعل شعارك خشية الرحمن. خشية شقير. ليش شقير؟ ليش سلام سلام؟ ليش؟ لأنك ما شاء الله وجعل شعارك خشية الرحمن مع مصحف الرسول. خشية الرحمن ومثلوني صاحبه انه على شيء مع نفحة رسولي الانتصار للشريعة الغضب بالحق رفا الانتصار للشريعة للعضب وجعل شعارك خشية مع نفحة رسولي لحسنها الامراضي كلام مقيم مقاعدة السريعة يكون بها مثل مثل المترمان. للقاعدة الأولى هي وجود رب المتحاجة إلى المنطق وعدم جواز الوقوف عند المتحاجة واحداته والمتحاجة اطلاقاته اطلاق عام و اطلاق اطلاق نحن نقوم هنا باطلاق العام أي كل ما لم يكن طريحة بلالة في المراضي كل ما لم يكن طريحة بلالة في المراضي للجد كل ما غمضة وضفة وصعبة ونكرم أن تلك الآية ليست من الآية ذاكي شيء ليست من عام ولا يست من اطلاق حفة ولكن نقول كل هذا كلام من بعد المجارات والشجر معه وخصر للمكذب كما أقول له ولو كلمنا لكم أنه الآية مستهلة الطفل الأصغر أو الطفل الأصغر ما يتوجب علينا حتى نعرف مؤهد الله سبحانه تعالى من ما الذي يتوجب علينا؟ ما الذي يتوجب, يتوجب علينا؟ أن نرضى على المخشف. والله يحتمل فيها عاصل حما ما نعلم ان نردد حاجب ايه الى المسلمات الله الحمد الايات الاخر اللي اتحدث في مضيحة معنا قليلاً كثيرة كثيرة ومستقيدة في كباب الله قضلاً عن مقاعد الاسلام اولياء رجوع المسلم جداً بزن لابد لنا ان امردد الايه على زعم اولاقهم الى المسلمات الاوحاد حتى نعرف من يراد الكفل الاسور في الايه الكفل الايه لا يا الله والله وهذا عدا من كل واحد على على أشياء أو حتى hmm. <سؤال> في مكانين فيك نكون واحد نعم نزل نزل نرى صفحة وبناتها وهذا الشبه هذا الشبه الذي يجمع البعض البعض الايام نقول وهذا الشبه له أسباب منها تفسير الناظر في البحث والناظر تفصير الناظر في البحث والناظر. ولكن العام المشارك وفي الحقيقة ليس من المشارك نفسه، هو المشارك بالنسبة للمن، بالنسبة للنظر، بالنسبة للبحث، بالنسبة للذي يجد ان الصمت من تلك الآيات من تلك الآيات خطر هو كما يقول آل عين متحابني أبا متحابي. بس يعني التحاب هو تزيل النظر. في زين البحر وليس في ذات ذا كلام الله سبحانه وتحالى فكلام الله واضح وإنما اعقر الناظر بعض اللذي ودخلته بعض الشبهات وظهرنا عن الآية بالقبيل المتشابه وإلا بتكون في نفس الأمر من المتشابه في شيء يقول هذا التشابه يبجأ إلى أمرين الأمر الأول مقصير الناظر البحثي والنظر لحسنتكلم عن المتشابه إيه؟ بإيقافة العام عن المتشابه وإيقافة وليس المتشابه وتقصير الناظر في البعث والنظر الثاني اتباعه من الهوى والتقصير إما يكون فذكرة في النظر وفي التحكم بعلم الصحيح في المسألة أو الرجل المحسنين بخلط ويقضيه يقول والواجب الواجه في هذا الامر إذا كانت تلك من حديل المتشابس الوح. من الذي يتوجه عليه أما الانتخاب الإضافي فالواجب الإيمان بالنص الجمعة ولم تؤمن بالنص الجمعة حتى يتغير معناه ويصبح مدلول وذلك هيك حتى تصبح مدلول حتى يتغير معنى إما بوقول وذالك بالتذبذير ومتابعة النظر إما تبع العود للحفرة مرة أخرى حتى يفتح قام على أو برد إلى المخيمات وفي ربي يعيش من المصوف فإن المصوفة يفكر بعضها بعضا يفكر بعضها بعضا على فقاله, فقاله في المدينة إلى إلى آية مصرح لم ترع من إلى قوله يريدون أن يفكروا إلى الطاغور هذه يوم كمع المستدع ما في الحكام. فلم يحكم الله عز وجل على ذلك الحاكم فقط بالكفر إنما وفقاوا بأنه طاغور جلغا فيما في والله المسترد فهالي في قوله تعالى فلا ربك لا يؤمنون حتى لتكمنونك في الأسورة لأنه وقصون لأنه في تلك الآيات والغاية التي نفت الإيمان عما التحاكم بجرد التحاكم لغير كريات الآيات وضع لأن وصل نسخة لأنك اشادت مقاية الاحيام مقاية الاحيام أن ترد تلك الآية لو سلمنا جداً فيجب أن ترد إلى تلك المسلمات أما الاختار عليها فأمره وإنك أو برد إلى المسلمات إن المصوف فإن مصوفة بعضها بعض أو ترد إلى أهل العلم والإيمان فنضطر في الواجهة الأكيد أن الإجماع منعقد الإجماع منعقد فاردوا يا الإجماع أخذ مسيح تدريد أن نفسك عنها النظر في كتاب الله فاردوا إلى ذلك الإجماع فاردت أن تطبيق فهل الإجماع ينعقد على كفر من قائرة الكالكالك التي كان عليها اليهود ثم ياتي إنسان تقول الكفر على كفر أجراء ماذا قلت اعود ربي الى اهل العلم والايمان كما قال تعالى ولو ربطوه الى رسوله الى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنزلونه منهم من ربطو الى الامر لا يتقنقوا عليه حتى ربه. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعملوا بإتفاد الله اعملوا <تبع> ولا تسقطوا في شيء منه فما كتبها عليكم منه فاسالوا منه فاسالوا عنه اهلا العلم في تطبيق هذه المبادئ بالتفصيل عندما نقول فقط على فكره انكم قال المقرر إذا لم تكلف نفسك على نظر اتفاد الله وفي تقبل على في نفس في ناس الموضوع ولو أردنا أن بعد بعض النماذج من مواقف المستجع والذي كان من أفداد وقعين في هو تطريطون في ذلك وتطريطون في رب المتخابس على ذعنين نقول على ذعنين تطريطون في رب المتخابس إلى المرشبات الوضعين فألا سبيل المثال الجهمية ومن صار على سعرين المثال أم على سبعة وصلت المثلثة إلى أربعة وثلاثين. هؤلاء هم نظروا الى قويد تعالى على سبيل المثال ليس كمثيل شيء ليس وحملوها على نفس المطر على نفس المطر. وكذلك نظروا ل لمثل قويد علاء هل فعل ملاو حمية؟ وكذلك حملوها على نفس المطلع. ولم يردوها الى نصوف المحكمات الواضحات في إثبات وواضحات كثيرة وانتدد يا شباب الله صلى الله عليه هذا مما اقاهم في الفجرة وفي نفسه وصار على كريم المحكمات والإراق ولم يردوا ذلك الذي تشابع عليه ولم يكن في نفسه متشاجان لم يردوا للمحكمات الواضحات كذلك الفرائض الذين دفوا القبر يقالوا لا قبر بأمرأس نظروا الى تلك الايات التي تثبت العبد نحية وارابة ولن ينظروا الى تلك الايات الاخر ولم يرسوها اليها والتي استحدث ان ارابة العبد ومشيئته انما هي من بعد ارابة الله تعالى ومشيئته ونظروا الى نثل قوله تعالى ولا يظلموا ربك احدى نثل قوله تعالى جمع ربك بظلامي العديد فقالوا وما ربك عبد من العبيد ولا يظلم ربك أحد إذا من الله لا يظلم منه الظلم إذا هذا الظلم من الكذب أقول إذا هذا الظلم والكفر غش الذي نراه في ليس مثالا لنا على ذلك إذا أتعال إباد غير مخلوق هناك هو الخبر كمان على علم الكمالات فما يرضى في الاعيان التي ليس من المتخلف ولكن نقول حبات عندام لم يرضى الاعيان الكمالات التي تثبت ان الله قادر على كل شيء وان له يحيط شيء معلوم حاضر في مكان وفي مكان وبينه كيف قالوا وعلى النقيض منهم الجبريه النقيض منهم الجبر فالجبر ايضا ما هو الى باو النصوص التي وتحدث عن قدرة الله تعالى وعن أن مشيئته وإرادته فوق مشيئة العباد ولم ينظر إلى تلك النصوص الاخر التي تثبت في العباد إرادة ومشيئة إِنَّا لَيْنَهُ سَغِيلَ إِنَّا شَاكِرًا وَإِنَّا أَقُرَقِنَّا لِمَهُ النَّسَيِّ ولا غير ذلك فلن تلك النصوص إلى تلك النصوص ولم يجمعوا بين فقالوا بأن العبد ليس له إرادة وليس له مشيئة كل ما تعالى العبد إنما هو مقدر عليه وأنه ليس له من الأمر وطلع ذلك لوجه الدهقون عرفوناه فاس القدر عشان الإنسان يصير صيام شفاء صيام شفاء العليم متابعة القدر حكمة والتعاليم الله ما كتب في هذا القدر وكل من كتب بعده عالة عليه وصار على, على شيء جديم وإن جاعبنا ودشلاتين من على الشعراء وصدق ما حقيقة ما جاء هو القول الكتاب القول الكتاب لكن اخرجوها في اطار حتى نغول على الناس وهو عرشة لما غريب التسجل لما غريب التسجل هذا كلام مبارك. كما قال احد النفسياء ومينما يقال ولا حقيقة ولا حقيقة لطولين شسم الاشعارين يتطرون من هذا لا حقيقة لطولين الحقيقة لطولين انهم يقولون في الشرق ان العبد ليس له مرضي شيء هو ترجيشة من عبد الرئي هذا ايضا للوقوعين في الخرص وفي التطوريس ياربوا نفسك من لم يقوم برد لا تكابع عندهم لم يقوم برد المسلمات الوضحة كذلك القوارث والمسجلة موعدية لم يردوا فيلك الايات التي تمت الشفاء لم يردوها إذا عندهم لم يردوها الى الايات الاخر والى حديث الاخر التي تمت الشفاء وحملوا تلك الايات التي تمت الشفاء حملوها على من؟ عملوها على مصار على المسجدين على أهل الشباب والدين الوحيدين وانك أسهل من في الكفاة الخارجين عن دين الناس قول تعالى ثم تنساهم ساعة شاشعين قول تعالى جل بل, بل من كتب سيئة الوحاق فيه قضياته فأوليك أصحاب الوحاق ونحن ذلك في, في, في, في كلام فجعلوا هؤلاء السيئات المسجدها بأسهل جعلوها أولا إيمان لأصحاب الجنود والمعارض ثمانيا لما ربطوها بين المحدث وبين المطيع عن صار الذين خرجوا من الدنيا كذلك المحدث كذلك تشابه اليوم بعض الآيات وبعض ولم يوصوا حتى يروا لهم معنى صحيح للمحكمات أو بعضها أو التاريخ أو ما في الدنيا. من تلك الآيات نسأل عن دوامهم كما تقولها في هذه الآية في مدحث حكم الإيمان فلقالوا مع هو إيه؟ أبطل ذلك وقالوا أن الإيمان مواطن <سحاب> مواطن مواطن فالإيمان هو أبطل ذلك أحرام العمل عن الإيمان لن يسيسوا أي علاقة بينهم فذلك فذلك وهذا من أبرد بعضين. السبلاد وبعضين يقول تعالى يسمى للعجب المشكلة يقول تعالى وما يؤمنون أكثرهم بالله إلا وهم فهوما بعد مجال العصر تلك الآية على أن الرجل والعصر قد يضع منها كفر ولكن رغم ذلك رغم أنها كفر يأثير كفر ولكن رغم ذلك يضع منها لأنها كفر كيف بقوله تعالى وما يؤمن اضطروا الله إلا هم وقال مع قلت بشركوه وفي أول آخر ليه هما لهم الإيمان وأجبت واسمه تعليكم ما لا سمه سمى هذه الحلق سمى بالساسر الميلي والله سماه بالشافر انظروا بالله عليكم سمى بالساسر الميلي هو كاسر ولكنهم تهلل منه باستدلال بقوله اعلى وما يؤمن اجحوهم بالميلي واضر علم يجب سمعنا لو رجع الى قلق السيئة يعرف من مراد في الكلام فهذا ايضا للاستجدال جميعا لكي من تشابه وانجا لايك متابع كذلك استجدالهم انفاس بحديث البطورة ومع ذلك الحديث البطورة لحضر على لان ذلك الان يفعل اي فائل المقض كذلك المجرد الشريفة الذي مره معنا عندما حديثنا عن ثاني اقتضاء عليه عليه السلام الذي يعتبر الانجاورة وانكن يذكرنا كلام الحديعين لانا انابوا الايثة في, في, في, في, في, في تجيب فهيش تلك الا حديث الاحتفال. كذلك السبنالين الا حديث التي اطلقت التي اطلقت في قول تجنة لا يلين من الله ولا يطرم مع العمل ما لم في الجماعة هذه الاحديث واذا فعلوا حملوها بشرفا على تلك الاحديث الاخر التي حيضت المطلق ووضعت ان لا يلين لك شروط لا دوك على كل من التقصير برد المتشابس الى الوحيد. ونحن نقول ان هذا تشابه ان المتشابه الجزار نشأ في عطمين الخاتم ما جاء الله إلا يقول: قال: ما يقول: قال: ما يقول: قال: ما الله. يقول: والذي ينزل عليك اكتادة من العيات الاخرسين والمسار والقصر انظر جدا الله عبدالجل ينزل كل نفس شئالين ثم يكون الذين يحضرون زينا لما بدأ الوحشرة بايش الحكم ببقى الشرفة صبقت ذكرة اما الذين في, زي في ترونيون زيه سيستديرون ما تشبع منه بطباء الفسمة و بطباء دول فآية واضحة وحكم المصرح جيد رب العالمين الذي يقرد المحسن ويسترعى هو من من تصوير زيهم ويسترعى الآية فأما النبي كل يدين زيهم فيسترعون ما تشاب عنهم اشتغار حذنك اشتغار صوير يقول تبريد وهذه الآية وإن جانت نزلت في من بكامل أنها نزلت في لأهل الشك فإنه جعل الآية كل مسابق فإنه كل المسابق يريد الله إنه معنين جاء كل مستدرين في مدين الله ذكعة فما لقلبه إليه سأويلا منه تأويلا منه ببعض المتشابي آية القرآن تحسن اللي بايك السلام كمان في الزفاق تأويلا منه ببعض الآية ببعض المتشابي الآية القرآن كن حاج به وجادل به الحق طول محاجل بيه وجاذل بيه الهدى و لم ينزر او آل في resonance و لم ينزل ان وعدل عن الواضح لأدلة آيه المسكمات و عن مثل عن طب الواضح طباء of the systems و عن الواضح لأدلة آيه آية preferences قدر يبرد قد تراضة منه زجاله اللذة على اهل الحقيق وراءة تنهنه على اهل الحقيق وراءة مسيحة السبيل تقلي مسيحة قاتل لما كل هذا الكل من هائل الملايات ولما تطلق تجمع وعندما ف... تشابه عليه ان يطلوه الى المشينات وطاق البيان وكنا ان اهل الججعة والحديثة والحديثة في هذه الفائلة لجون ما تكون الحديثة والحديثة التي تؤدي الى تغيرات في الصور والاجزاء من النسيج الخلوي بعد التغيرات التي تحدث كما على بعض الخلايا التي كانت العناقه عليها الامر فيها الفطر الفطريات تجد منها جزء من الذين get yeah. up في منذ شبنا انه عنذر سيره في, في الفاهد الشرق الآن قطلا بجرس المشفكين ولكن انا احضر الله عن حضرة ونوم المفضل ليسك مصفوص بسيطر إنه معمول بها قطط قطط قطط على كل مستدع فإنه معمين دها كل مستدع في دين الله جدعا فما لقدم اليها تأويلا منه ببعض الانتشاب آل أولى بعض الآيات كما أردنا الأمثلة على ذلك ومن ضمن هذه الأمثلة تأمينا الطاوم اليوم لأن الكفل المسؤول في أمي العالم ونحن لأمي الله فأولاكم الكافرون أنها الكفرة من أفضل تأمينا بعض ما تحاجد آية سؤال ثم حاجة بي وجابة بي أهل الحق وما ترى هذا اليوم وعدل عن الواضح مكتبين الكامل وكما صرج من في أوروحات شاء الله فتحنا فيها لأن هرداء الذين اتبعوا كبيرا وعند الله وعشاء وأنهم أرباب وأنهم الآلية ترك كل هذه الآيات الآلية وبحضر وأخذ بتمسك بقول ابن عباس ثم حج وجاد نبيه أهل الحق وعدل عن الواضح في أجنة قبيل المسلمات ورابطا منه اللبس على أهل الحق من المؤمنين إما يكون لمن يفقهون بالشكلة يقلبه في قلوب المؤمنين وإلا أن يكون بالفعل عند عنده الأمر ومشابت عليه وتحكمت الشبهة المقدري وشعة ورادة منه ذلك قلت على أهل الحق من المؤمنين وطرد لعلم تأمير ما تشابه عليه من ذلك لما يكون بالفعل اللقعة التي شبهة والمثقة والفروج شائنا من كان أي كان ذلك الذي تشابه السبع المتشابه المتركة وأي أصلوات جدعة كان إن من كان منان منان أي أصلوات جدعة كان مرجح خبرين يقول من أهل كان أو اليهودية أو اليهودية أو كان سبعينا أو حارويا أو خبريا أو جاميا بالطبع أو مرجح كل هذه الأمور لا تضم على خيذها شيء المضمن الذي يحققها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فَإِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يجاهدون به فَهُمُ الَّذِينَ عن الله تلك الايه الذين عملوا الصالحين فاحذر الله سبحانه في قلوب ذي ايه رائيس المدين المجاهدون دي هم الذين عام الله فاحذرهم ايش فاحذروا الحديث رد الامام البخاري على يقول ابن ومن اللي بيقول ما المقوله وانتي مرد بها تلك القامة المتشاب لله سبحانه وتعالى يقول ابن عبدالله يتذكرون الصبريين في المجند الثالث قرران الله يقول في صحة هؤلاء القوم الذين أكبر الله صعب عنه أنهم يستدعون المتشابه اصطغاء السفدة و اصطغاءها يقول ابن عبدالله موضحا نفس الصورة لاتهان كانت اليوم حان الله نفسه الذي به موضح نفس سعاد القوم اليوم يقول فيحملون في المحكم على المتشابه والمتشابه على المحكم ويلبسون سواله الله عليهم قمنا هذا كلام يخملون المحكم على المتشابه الآن كما يقول لك لا هذه متشابهة هذه تحمل يا شيخ الكفران تحمل الكفر الأكبر وتحمل الكفر الأضرار والراجع أنها كفر الأضرار بل كنتك واصحيق أنها كفر الأضرار لماذا يقول لك قول ابن عبداتك كفر جنطر في أرد الآيات الخطريات المتشابه للتفاق على والإجماع المعاقب الذي يتاتي معنا يرده بأثر الموقوف يرجو بأثري مكتب ويجعل الآيات القرآنية التي من المختمات كمساة معنى هذه آيات الثلاث مختمات الكاثرون الضائمون كل كلها مختمات وليس مكتب الإنسان لديها عقل فضلا عن علم أنها يقول للمتسابي بشيء لكنها يقول لذلك من قبيل الفرض الجريبي يجعل هذه المختمات يجعلها مكتبات فيحمل المختم على ياحنا متشابه، المطرياتي لابد نعبد موقوف، لو سلمنا أنه صحيح، ولو سلمنا أنه في محل نزاع فليتحجب، ياذي لابد نعبد واجعله مكمل، خير الله. انظر المط، انظر التعامل، اتعامل مع كتاب الله علشان أنه متشابه، مع الآخر الموقوف على كما مرة أنا كلم شيء، ليش في الشريعة راس يدل على أن النبي يقول ولا عمل كفر، بس في الجانب الشريعة كلها متشابهة، في شريعة واحد يدل على أن اللي منطويه عمل واجاء الاثر ابن عباس دعانه ومشه الاثر المنخوف اضرحه مشه كما قال ابن عباس ينبسون ابن عباس نفسه وشرح لانه بريء من هوايا القامس واشا نتصل في اثر ابن عباس لله قابل عباس من اجهال الهجاة الله عليه سماما نكي الصورة على النساء بسهول يوم ورب الاشتاب والسنة ويجعل كله من الاتفادة ويستداد باثر المنخوف ووجعل هذا الاثر المنخوف للمشه أنت سنتين في النجمة في طرة، طرة من كيس الجبل رضي الله تعالى عنه، أكثر حمام يوميا في وحيد الماء، ولم عليه من أن تصل كان الأكبر طرفة، اثنين في الجبل، ثلاثة أربع في يقول قال الماعز الجبل سنة يقرأ القرآن رجلا يقرأ القرآن فرجل له في الهوى ونين ممعنى هذا الكلام ينطلق بالنية الانطباط ينطلق بتطرير فكرة الله ينطلق اتباء لينطلق الرأي الله لا ينطلق اتباء لنبحث عن الحق لا ينطلق اتباء لمعرفة حكم الله ومراج الشارع لا ينطلق في تعامله مع القرآن حتى يقرر ما في نفسه حتى يقرر ما درجه وما نشأ على انطلاقه تؤذز صاحبها حتما انها تدريك رحمة الله بالتوبة لنقوعة الضغام المزيد يقول فرجل انه فيه هوى ضمينة يخليل رأس يحاول ايش؟ من اول الى اثير يبحث بحث شديد لكن يبحث عن يبحث عن رب لا والله انما يحتاج البحث ليقرر ويؤكد ما من ونفق من من الهوى من ومن هذا الاجتهاب ليس اجتهاب خارس الله تعالى وانما اجتهاب من الهوى اجتهاب المجادلة والمحجرة على الصواريخ المستفيدة يكون فرجوهن له فيه هوى وليه يسليه تنيا الرأس يلتمث لم نقصد من هذا الجزء من هذا البحث الضعوب ليس مطرح بالله ورسوله الله. يلتمث ان يجد فيه امرا يخرج به على الناس يلتمث ان يجد فيه امرا ما يؤكد وما يقرر او ما يوافق ضمن منه وليس على قصصية تظن منه ان هذا قول او هذه ايات تؤكد ما في نفسه حتى يبتل ما في نفسه ينسيس ان يجب فيه امرا يخرج به على الناس في حتى في الله وفي الناس بدعة الناس وسوق الناس تلسوا فيها اولئك شرار امته اولئك شرار امته اولئك يوعي الله عليه بسوق دينه الله حسنة لماذا؟ جملاً من أنفسهم وبما جمتهم أو زينهم فهم انطلقوا أصلاً ليس انتقال الحق وليس غضب لله ورسوله إنما غضب الأشخاص والرجال فالتحق الرجال أن يُعمل الله عليهم سبلة جدا أولئك شغار أمتهم أولئك الله عليهم سبلة جدا ورجل انطلاقاً ورجل يقراه ليس فيه هوى ولا عمين منطلق انطلاقها حيادية هدفوا أساسي ومقفضه الذي يسعى عليه هو معرفة الحق معرفة مراد الثالث وليس الانصار الى ما تأوله في نفسه سما مرة معنا كلام في السلام ابن سعينه ورجل يقرأه ليس فيه هوا ولا مين يخليه لفلي الرأس استهاد وبحث دوب ولكن شتان بين السعيين شتان بين مدهسين وبالي محتفظين احدهما انتصار النفس والاخر انتصار الحق يفللني فلي الرأى فما تبين له منه عامل به وما عليه وكله الى الله الذي يقضح له حق فالنسكه ليه كان من الناس فالنسكه ليه وما عليه وكله الى الله انا بالجعاء وتدرى ان يكتب الله عليه وانما بربيه للمسلمات وانما بربيه لأرم العلم لأرم العلم وهذا امر عزيز يعني. بيجعل المرأة غضبا عنه يستر بقولنا ان هذين طوب في عطلين الحضر وهو دائم المتجعة تكون في الوقت الذي جعلوا فيه القرآن المتشابه ما جعلوا تلك الايات المتشابه جعلوها من المتشابه بل جعل الشيعة كلها من مختلف في نفس الوقت يجعلوها سلامة في, السلام في وقواعدهم والشروط الباطلة التي ما عندهم الله داني سبحانه يجعلوننا من المسلمين ويردون التسارة والسنة والإجماع ويردون هذه المصادرة القطعية عندها لثلاث الجماعة يردونا إلى كلام شروطينا وتقول له قال الله يقول لك فالا الشيء تقول له قال الرسول يقول لك فالا الشيء تقول له الإجماع معاقب على كده وكده يقول لك فالا الشيء فجعل الكتابة متكادرة وجعل السنة امتجادا وجعل الاجماعة متكادرة وجعل كلام سيسي وقواعده وشروطه البطرة من المسكنات التي يرد لها الالتفاق والسنة والاجماعة وكسب بهذا ضلال مبين والامثلة على ذلك كثيرة فالقوم اليوم اشتركوا شروفا لا انذر الله بها مبينة. اولا كما مر معنا الغصروا معنى الإيمان على التجريب وعجعل الشريعة لله بكتابها وسنكتها وبإستمائها ليس فيها دليل على أن الإيمان صولوا معنا وإمكانهم بالأمور النظرية كنت يجلبون صولوا لكن هذا كلامه الوقسي والحرش فالشريعة بكتاب والتجريب ليس فيها دليل واحد على أن الإيمان صولوا معنا هذه واحدة واجعلون هذا قشر من المسلمات الاجتروف لي على جملة الشرعية كذلك اشترطوا في تكبير من يقر من وضعوا في المفسرات الواضحة من شرعوا غير ما أنزل الله اشترطوا في تكبير أن يقر قلبا وقلبة في تكبير هاي لا بد أن يقر قلبا وقلبة وأن هناك مثلاً في هذه المقولة نعم هناك مثلاً جاهلي أشلافون في هذه المقولة جاهلي فإثنان دون يفصل جاهل ويقفل بمعبد الجديد ويقفل من المنسل وينسعي من بن عبد اليهود فهذه أسانيه وهؤلاء على التحقيق أسلافهم وإن كانوا من أشد الثاني تبنيا ورقع من شعار الثلاثين, الثلاثين جدا في عطلاق الثلاثيون جدا من الذين قبرون هذه كذلك من قلتهم أن السوء التبنيف ما ينع للمواني فالشيء يقرر بأكثر المصريف ان الذي يسب الله ورسوله جهارا مهارا عيانا بيانا ليس له حكم في كتاب الله إلا أن يضرب مع ثم يوص عنه سنته بهذا فاكم شيء قالوا احد حتى المبأة الجهرية الله ما قليل صفت به الشيء الشيء الشامي الشيء الشامي مشرث بهذه المصريح. ان الذي يسب الله ورسوله من انعقد عليه اجماع بكثه وكلا يمكن سنسانيه انه كاثره مباهرا وباطلا ولا يستفعه يقتل لا يستفعه الى الدنيا عليه السلام يقتل فوزم به كما طرح الصور المسلوط الصور المسلوط كله حول هذه المسالة الساب صاقت مسناس فضحة كله حول هذه المسالة الشيء يقول انه أن يضرب على الدنيا العسلام ثم يوضع عنه بسوء قول من التي يضرب اليها أصول شرعية من كتاب السنة والإجماع. كذلك من في التغيير من القصية والسلبية. فاعطيني إجماع بأن الحياة من ذبحة وجبة قتال. وأصبح من عزنا التغيير والقصية والسلبية. تربيت منه. تربيت الحكام والصبر. كذلك الشيخ يرى أن الموانع في التفسير هي انهم المسموو المسموو المسموو كما بعين نفس كلام من نفس كلام الجديد فالصوم والقراء من ما نفسه الصحابة الكرام هي مقاتل المستدين من مناء الزكاة وكان المرتدون من مناء الزكاة يقومون ويقومون بل كان منهم من يؤدي الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم وما منعوه إلا بجأويل على قتلين رغم أنهم يقومون ويقومون ويبدأ لكلام الزكاة الزكاة الزكاة وهذا المعنى قرار في ذلك الحقيقة بالإمهار. هذه القرهات والكفاتس صارت للمجتمع في, في دنيا إذا محجز أحد أولاك ثلاثين جدا يأخذ لك الكتاب يصلنا والإجماء إلى هذا الكلام المجتمعات القره الذي تفرد به ابن قطور تفرد به الجن ابن قطور وكفر بهذا عارم وكفر يقول شيء أيضا مثل هذا المقول هذا الحق يقول فإذا رأينا الكفرة الصريح لنفس الشريع يقول فإذا رأينا الكفرة فالصريع ونحن لا نستطيع أن نقاتله فمن خائدة نتكلم عن الحديث عبادة بالصمد إلا أبدا كفراً براحل وكل مرغي في مرغان وهذا أيضا من الأصول التي يراد لها أن تؤثر وأن ترجح من أصولها لسنة الجنة وهو بالقدر. كما قال صاحبه وقرينه في حديث عن الانتصام بين الدين والدولة لأن هذا عمر مواقعي ترجع المسلمين وليس المسلمين أن يغيروه تذكرون هذه المقولة؟ الشيخ ماذا يقول فاذا رأينا الكفر الصريح ونحن لا نستطيع ان نقاتلنا منذ الاشتجاج بالقبل فما الشائدة من اصارة هذا الموضوع اصارة موضوع تكشيلين فما الشائدة بالله علينا اصنع الجين ونحن مطلقين كيف يتم هذه القضية اتنقوها يتكلم عن اصل الاسون الدين. يتكلم عن قضية عقائدية يتكلم عن الواجه الاخر للتوحيد والامام يقول كمال سعيد من إثارة هذا الموضوع. شو؟ أمور تهويل، أمور تهويل بالعقيدة، بالأمور العقائدية، من نصل بالتوحيد الإيمان. أمور تهويل. شو؟ هو تجديل أنفسنا أولاً بما ليس هو الأهم؟ أصلاً تصرف في الأمور. هذه الأمور هذه ليست مهمة. إيش خلصت الحكومة الحاكمين هناك أمور أهم منها. هناك أمور أهم منها. أهم من التوحيد هو فجيل أنفسنا أولا بما ليس هو الأهم من يسبق إلينا كطالبت علم وفتح والله الناس لن يتوقع في العلم وفتر. أصل الدين أصل العلم أول ما يبدأ به العبد فضلا عن طالب العلم أنا صحي عفيدتك أنا صحي توحيدة كيف إنسان محمد بن المعجل الهبد هدت الله صراء جعلها أصل الدين وقاعدته أمرها الإيمان بالله والتفهم بالتغوف أصل الدين وقاعدته كيف أنفسنا جيتم كل هذه الأمور مصيفة كيف هي الأكاد لا تحقق إيمان العبد إلي أتكفر بالطغوط الرقل الثاني دو الشرطة من أركان التوحيد من أنقار لا إلهي لله بالشهادة وثنان نتمن وإزباد أن تدمن الإيمان للأس وأن تنفي الإيمان عمزيز أن تكفر بالطغوط رقل التوحيد كما أقول شيئا محمد أبو الهدف كما أقول شيئا رقل الشرطة المجيد رقل التوحيد أنت فقط بهذه الأمور لأنني أنا أتبقى عن فسنا ما عنك يا عبد وما نجد أن فسنا لأي شي تلك الحملات الزائرة على الدعاء والعلماء ورميهم بالبدع والعجيب ان الشيخ نفسه الذي يهول من اصل الدين الذي يهول من الركن الثاني الركن الثاني من اركان شهادة هو بنفسه يعلنها حربا ضروسا على كل من انطلبه في مساء فرعية ويتفسه ويضلله في المساء الفرعية مكلمون للدنيا والله ولا يفعدونها في مساء الفرعية اما في اصل الدين مفترض بهذا التغيير. ماذا ما بها تركوها هناك ما هو اهم في مكانة خرعية يكون شيء نفسه وقديت وضع لغاية بعد اكيام الركوع يكون ولا شك انها دلع ضلالة في مكانة خرعية يكون يشكلنا في ضلالة وكأركن التوحيد يكونوا تركونا لنا وكأركن مشروع في من من رمال سجد في التأثير وطبليل في مكانة خرعية طوصل الدين لا نفعل تركونا هناك ما هو اهم لنا اي دين اهم اي حضية اي راحة العلم ويشون ذكرنا من قبل الكلام في كتابنا سامي؟ لأننا متعبدون لإبقاء الشق من الشريعة على كل من تفضل. فسونا اللي أقوله؟ التفسير كذا التحريم والتحريم أمر توفيسي. فكما تعبدنا الله التحريم الحلال والتحريم الحرام؟ تعبدنا كذلك في تفسير من قبل. أمم أمور لا يخلنا. من الله به وأمرنا به فنحن ما أموهنا به كما أمرنا بالصلاة والصيام يا أيها السلفين جدا. يكون هو تشجيل انفسنا اولا بما ليس هو الاهم بالنسبة لي بالنسبة من نسبة كطالب علم وكسر المهند المهند وصلت الله شخص السلام محمد ما في اتفاذ له وما في اثالة الا ويؤكد على ان هذا بعوث الكيب معرفة التقرير وتقريره وترسيقه علما وعملا في قلب العربي مساعدة وصبت هذا المعنى علماء لن يتقروا بالمال وارجع لثلاثة الأطول وارجع لقوالات الأربعة وارجع لغير ذلك وارجع لكثلت الرسائل المقوّلة لعلماء الناس أن يتوحيط ركنام لكثلت من الثبات وثانيا سباك. سوى تجديل أنفسنا أولا بما ليس هو الأهم من نسبة إلينا كطلبة علم وفقر وثانيا قد يضرنا في حياتنا الإسلامية أسماء كبان أسماء بالمطلة بسيء ما يكون؟ هكون نفس أفاد لماذا؟ لأنها أولاً غير مهمة في الجنة ونحن طلب الحلم عندنا الأمور أهمية حلو هل الثانية قد يضرنا في حياتنا في الله, الله أكبر على الأرض بالعزينة الله أكبر على الهام العالية الله أكبر على القدوات والتشوات لأنها تتكلم في قبيلة الحكومية ويغفر تتكلم لأن هذا لأنها قد يضرنا في حياتك بنفس كلامه إن شاء نرجى لأصل سريعاً لماذا هذا أننا بتكثير حكام؟ لماذا؟ لأن هذا سيضررنا في حياتنا. نفسنا الله لذلك أنا أحمد ابن حامد يوم عن وقفة وحده وحده أمام أمدة بأسفل مجاك عن جين الله في تلك البداية لماذا أنا أقول أحمد بهذه المقودة؟ لماذا أنا أقول لو تهرت لهذه الكلمة تضر نفسي لا أنا أستغل بالدعوة وأستغل بالتراثمية والتأليس في تلك الأمور إنك فاتنا الشيطان دا العبادة الأولى ما. لماذا لن يقل هذه ما قول أحمد بن حمد رغم أنه كان وحده رغم أنه كان وحده أشد الناس كُرما منه تركوه شاب المعين والمدنيين وحده غرام مجالك هذا لم يسميه ولم يطعبوه عن أن يقوم بالنساح الذي أخده الله على المرسل صالة واحده الموطوفين يقول له يا أحمد كلهم على ضلالة وأنت وحدك على الحق سيقول نعم لماذا لن يقل هذه ما قوله أحمد ولماذا لم يقومها من داعي بسلام محمد بن حمد يوم أن جاء في عصري فهذا الشيء في العالم وعم الناب والعباد إلا مرحمة ربه لماذا نقول لم هذه المقولة ولماذا تحمل الهجر والإبعاد والقتال لماذا وقتل للأحباب وأجباع وأمثار أشياء كثيرة لماذا نقول لم هذه المقولة ولماذا نقول يقلها الأنبياء ولماذا يأتي النبي ومسيانه ما هو الرجل والنبي وما هو الرجلات والنبي وليس ما هو لماذا سبحان الله الآن <تصفيق> أتبع لا التي تتحدث عن تكسير الحكام سرد على الشيخ قولك تذكرون هذه المغورة قبل قولي تعالى من نحكم من جلاله قوليكم كثيرون ماذا قال المولى فلا تكسروا بلاسة وعشان لا تكسروا كل وعشان الاية تتخصبك وفي الشيخ يقول لا نتكلم لأن هذا قد يضرونا. قد يضرونها في الحياة الإسلامية تقول في نفس الاية التي تتخصى الحكم على الحكام بالكسر قال تعالى فلا تخشع ما و ولا تخشع اناس و الشهر الراحة والجعب والتصنيف والشهرة والمجالس والفتابة والاسواف والندوات والله يتمان عليكم في جنب الأفكار. الله عبدالله يقول في هذه الاية في نفس الموضوع في نفس المقام الذي يتحدث عنه الشيخ فلا تخشع ما و الشهر سبحان الله وتذكر ما كناحه لهذه الايات وذكرنا لماذا ذكرها الله هنا وهنا جاءت المناسبة وهذا المثال الواقعي بالفعل يؤكد لك لماذا ذكرها الله محمد عليك هذا المقام لماذا حكمة ربانية من الحكيم العليم آية والله من, هذا من آيات فتك هذا القرآن أن الله عز ذكر هذه الآية هذه الجملة قد لأجب تنسطنا على كفل حقا لأنه يعرف أنه تأتي من يقولها من مقولة تأتي من يقول هذا قد ضرورنا في حياته ونقول له فوله تعالى فلا تخر من مترحم ولا تخروا بأي سلامة خير ومن لم يحكم ما أنزل الله فولكم الكذرون الظالمون الكسكون شال شاء لا دم ولا قلنا لك ذلك قوله تعالى ولم يشأ الله لم تطر منه ولم يشأ الله لقابله الخاوين ولكننا الحكمة من السلاح أنا الحكمة من الكفن واللحم. أين تميز الصحوة؟ أين المحك والمقام الذي تميز فيه الصادق من في الكذب؟ أين؟ ولو ولو يشاء الله ولم